بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين القائمة التي قرأناها أمس والبنود التي لخصناها في آخر طرح القائمة البنود كانت ما يلي أولا أن الأكثرية القاطعة لهذه الآيات تناسب الابتداء في هذا البند الأول كان الذي طرحناه ثانيا البن الثاني هالشغل كان قلنا ان اختمال التعليل بمعنى بيان فائدة الحكم وحكمته لا يرد الا في اياتنا يعني ايات بلغ النكاح هذا ثانيا عليكم السلام انا راجعت مرة اخرى مرة اخرى تقريبا كل الايات تقريباً أو تحقيقاً كل الآيات يعني كملت صلاة الصبح يعادت على هذه الايات مرة أخرى إلى ساعة ثمانية تقريباً لو تريقت ولكن شثت ظلت على إذن ودققت مرة أخرى في كلها في جلها أو كلها فرأيت أنه يوجد نادراً نادراً بعض الآيات اللي احنا قلنا انها للابتداء في بعضها يوجد احتمال التعليف طبعا نادر يعني ليس بشكل يخربط المعادلة التي ذكرناها بس خب يوجد على هالأساس هذا ثانيا شطبت عليه ماكو داعيرة ثانيه نقول أولا أن الأكثرية القاطعة لهذه الآيات تناسب الابتداء فحسب ثانيا أن الآيات القليلة التي افترضنا تأتي احتمال الغاي فيها يأتي فيها احتمال الابتداء أيضا ما عدا آيتين افترضنا عدم تأتي احتمال الابتداء فيهما وهما آية التوبة 118 وآية الزمر ثلاثة وسبعين، وكان السبب في افتراغنا عدم تأتي احتمال الابتداء في آ في الآيتين الآي... في افتراغنا عدم تأتي كان السبب في افتراغنا عدم تأتي احتمال الابتداء في هاتين الآيتين أن كلمة حتى لم تدخل على كلام توم في حين أنه افتراغ. تماميتها يمكن أن يكون بمثل فرض حلف أو تقدير أو اكتفاء من طريقة المقالية أو الحالية والمقامية، مما هو كثير في القرآن الكريم ومعلوم فيه، فليس هذا الفرض خلاف الظاهر. فالظاهر أن القيام بالفحص في مجموعة آيات حتى إذا يشففنا على القاطع لأن حتى في جميع هذه الموارد طبعا ماكو حاجة الافتراض أن هذا الحساب يخلق لدينا القاطع لذلك فحتى لو خلق لدينا الاطمئنان الاطمئنان حجه حجه حقلائية وهذا البحث يفيد من الناحية العملية هذا البحث أثره يظهر في فرض واحد وإن كان هذا الفرق نحن فارغون عنه يعني إحنا ما نحتاج لأننا آملنا بتمامية الدلالة على المقصود على كل محتملات الآية كما شرحنا في أحد الأيام الماضية فإحنا ما نحتاج لكن هذا هذا الآية القائمة وهذا البحث وهذا التدقيق ينفع شخصا ما وهو ذاك الشخص الذي لو امن شخص بان الآية على تقدير كون, كون حتى للابتداء دلالتها تامه ولم يؤمن بتمامية دلالتها على تقدير كونها للغاية أو للتعليم لو أن أحدا هكذا ثبت عنده يعني ناقش في بيانينا الذين بيناهما على تقدير كون حتى للغاية وعلى تقدير كون حتى للتعليم لكن وافق. على بياننا او هو اتى له ببيان اخر بحيث اثبت انه على تقدير كوني حتى للابتداء تتم الدلاله لانه قال وابتل اليتامى حتى اذا بلغ النكاح خلص الكلام وحتى الابتداء وقتل اليتامى وقتل اليتامى حتى هذا ابتداء وقتل اليتامى يعني إذن أن اليتامى محجور عليهم لو أن أحلًا هكذا قال, قال نتمسك بقتل اليتامى وحتى هذا ابتداء كلام ابتداء كلام افتر اليتامى واضح في انه اليتامى محجور عليه مثلا لو ان احدنا هكذا قال انذن هذا البحث الذي طريناه وشرحناه ينفعه هذا الاثر العملي الذي يترتب على هذا البحث اما نحن فقد وضحنا في يوم سابق بعد هذا هذا قسم من البحث نتفر إلى أننا بحثناه في يوم سابق أنه على كل محتملات الدلالة هامة وإذا كانت الدلالة تامة وإذا كانت الدلالة هامة تبقى شبه ضعيفة هذا ينشير إلى وبعد ذلك ننتقل إلى الشبهة المهمة تبقى شبهة ضعيفة وهي أنه عندنا روايات كثيرة وكثيرة دلت على صحة عدد من تصرفات الصبي يتناسب و حدود وحدود رشدهم كالعطق كالتدبير كالوصية وما إلى ذلك فقد يقول قائل أن هذه الأمثلة نحملها على المثالية ونقول أن المقصود بهذه الروايات أن الصبي بقدر ما يرشد يقل حجره فلو رشد رشدا كاملا قبل ان يبلغ الحلوم اصلا ينتهي حجره نحن نقصد بوجه هذا الاسدخار نقول لا مقتضى اية المباركة حينما نجمعها مع تلك الروايات نفهم أن تلك الروايات إلها خصوصيتها في مواردها وعندئذين في الآية احتمالات أو وجهتان أولاً أن يقول القائل أن الآية الإطلاق دلت على الحجر الكامل وذلك ببيان أن قوله تعالى فادفعوا إليهم أموالهم هذا فادفعوا إليهم أموالهم إلى مفهوم مثلاً يعني اذا قبل قبل بلوغ النكاح لا تدفع إليهم أموالهم وهذا حجر الكامر هذا احتمال لو قلنا هكذا اذا نقول أن ذيك الروايات مقيدة بالآية ونحن نؤمن بجواز تخصيص وتقييد القرآن بالروايات هذه روايات مقيدة لكن في البيع والشراء والتجارة لا في البيع والشراء والتجارة محفور عليهم هذا احتمال الاحتمال الآخر لو أن أحدا أصلا لم يؤمن بهذا الإطلاق ببيان أن قوله ابتلوا اليتاما ابتلوا يعني امتحنوهم خب لا شك أن المقصود هو الامتحان في البيع والشراء والتجارة هذا المقصود إذن فالآية أساسا لم تدل على الحاج في في التصرفات اللي وردت وردت في بعض الروايات صحتها بقدر رشد الصبي أو بقدر السن الصبي إن قلنا هكذا إذن ما هو تعارض بين الآية الكريمة وبين تلك الروايات المشكلة الأساسية التي تحتاج إلى يعني تستحق أن نقف أمامها ونرى انه هل لها حل أو لا المشكلة الأساسية هي مسألة اليتيمات طبعا المشهور ما يفرقون بين اليتيمات ما يكون شيء تفرق لكن هنا المشكلة تكمن في أنه هل اليتيمات أحكامهن كأحكام اليتامى؟ ومن سوء المشكلة من ناحية عبارة عن استمال وجود. الإجمال في الآية ومن ناحية أخرى الروايات من ناحية الإجمال الذي يمكن أن يقال في الآية هو أنه معنى لتاماشون لا شك انه في لغه العرب الجمع المكسر ان لم يكن هذا ماشي في الجمع المصحح ففي الجمع المكسر يقينا ماشي وهو انه يقصد في الجمع المكسر الاعم من الذكور والاناث هذا وليتامى هذا جمع مكسر وهذا نحن نعرفه في من العرب العرب يمكن أن يكون المقصود اليتامى اليتامة واليتيمات ولكن من ناحية أخرى أيضا استعمال في الذكور بالخصوص فلو أرادوا أن يوسعوا الحكم لقالوا اليتامى واليتيمى فهذا هم, هم ماشي في لغة العرب أم صح أفلا يقول هذا إلى إجمال الآية نقول أن الآية بينت حكم اليتامى هذا من زاوية اجمال الآية ولو كنا وهذا المقدار من الاشكال اظن ان حل سهل ما مشكله لو كنا نحن وهذا المقدار من الاشكال ذلك لأن الاحتمال الوارد في اليتيمات فقهيًا، الاحتمال الوارد فقهيًا في اليتيمات إنما هو أشدية وضع اليتيمات من اليتامى هذا الاحتمال الفقهي، أما أسهليتها ما وارد أصلا كاحتمال فقه ما وارد أصل. يعني هنا كمن يقول أن بلوغ النكاح في اليتيمات غير كافي لأن بلوغ النكاح في اليتيمات عبارة عن البلوغ تسع سنين تسع سنين إذا بلغت تسعة سنين بلغت النكاح بلا شك ولهذا يجود ال... يجود الازدواج بها وكما يقال بس أنا ما التاريخ، ما بس أذكر هالشكل أنه يقال بشأن عائشه أنها كانت بنت تسعة سنين فقد يقال أنه بلوغ النكاح غير كافي بل لا بد من بلوغها مبلغ الحيض او من الزواج يتتزوج ويدخل بها هذا هذا الوارد في الفقه في الفقه اما العكس وهو ان نقول ان الرجال الأولاد يعني ان فلنقول أن الأولاد قبل بلوغ النكاح محجورا عليهم لكن البنات قبل بلوغ النكاح يعني قبل تمامية تسع سنين يرتفع خب هذا أصلا ما وارد احتمال فقه ما وارد حتى نجي نبحث هنا وعليه فلو كنا نحظم مشكلة ان الآية هل شملت اليتيمات او ما شملت هذا ما تخلق مشكلة فقهية عندنا انما الذي صلقت المشكلة الفقهية عندنا الروايات لان عدلا من الروايات دلت على او قد تدلع اذا كنت نبحث نشوف تتم لا دلالة تتم او لا سنة تتم او لا يجب ان نبحثها عدد من الروايات كأنما دلت على ان بلوغ البنت تسع سنين وهو بلوغ النكاح غير كافي ولا بد من اما من الحيض او من ان يتم الزواج هذه هاي. هاي المشكلة الأساسية التي ينبغي بحثها والروايات التي من هذا القبيل عديدة أولا روايه حمران باب اربعه من مقدمات العبادات الحديث الثاني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها قال, قال إذا خرج عنه اليوتم وأدرك قلت فلذلك حد يعرف به الغلام متى يخرج عنه اليوت ويوت قال اذا احتلم هذا علام او بلغ خمس عشر سنة وهذا علامة الثانية أو, أش او اشعر او انبت قبل ذلك انا اظن ان المقصود والاشعار ان اشعر يشير الى شعر العانه والانبات يشير الى شعر الشوارق اظنها الفكر يعني الفرق بين اشعر وانبات شنو اظنها هكذا ان المقصود من اشعر يعني خروج شعر العانه نبات شعر العانه وانبت يعني نبات الشوارق او اشعر او انبات قبل ذلك وقيمت عليه الحدود التامه وأخذ بها وأخذت له قلت فالجارية متى تجب عليها الحذب التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها قال إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولهاتس سنين ذهب عنها اليوت ودفع إليها مارا نحن شاهدنا قوله دفع اليها مالها يعني هالرواية قد تبحث من من زاويه بلوغ سن التكليف هذا بحث ان البنت هل اذا اكملت سنين صارت بالغه سن التكليف وجبت عليها وجبت عليها الواجبات وجبت عليها الصلاه نحن بحث نحن ماذا نبحث علامات البلوغ فمؤدنا نبحث له وجب عليها وجبت عليها الصلاة اولى لكن مهمنا هذا ودفع اليها مالها معنى اذا التسميه والدخول بها له اثره في في انتهاء الحاج هذا معنى وجاز امرها في الشراء والبيع هذا بعد صريح انه بعد دخول جاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليه الحدود التامة خب هذا راجع إلى مسألة سن التكليف وأقيمت عليه الحدود التامة وأخذ لها وبها قال والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليوت حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك خب هذا الحديث عيبه السندي مسألة عبد العزيز العبدي فإن عبد العزيز العبدي وعفه النجاش هذه الرواية والرواية الثانية صحيح بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها هذا سؤالها عن بلوغ سن التكليف وذلك خارج عن بحثنا سؤاله, سؤاله ما عن بلوغ سن انما سال سأل عن مسألتنا بالخصوص سألتها عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ مال إذا أنها أو أو أو قال إذا علمت أنها قال علمت لا تفسد ولا تضيع يعني تبلغ سن الرشد يعني هذا يقصد أن البلوغ نكافي بلوغ حد النكاح كحنو كافي لا بد من شرط الرجعة وهذا مبي مبي نشكيل إذا قلمت أن لا تفسك ولا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت خب إذا تزوجت شنو؟ فقال إذا تزوجت فقد قضى ملك الوصية عنها يعني إذا تسع سنين كافي يحتاج إلى زواج إذا تزوجت عند إذا ينقطع منكم الوصية على هذا وارد في كتاب الوصايا باب 45 من الوصايا الحديث, الحديث الاول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 أضبق عن هذه الرواية هل تختلف عن الرواية السابقة في الدلالة او لا السند بتختلف هل تختلف عن الرواية السابقة في الدلالة او انها جعوض نفس معنا الرواية السابقة Ou عن الرواية السابقة تغنينا عن السابقة رغب الرواية السابقة جموسة انه غمت طحدما سند정 كفي وهذا ما نبحث واخره غدا شاء الله.